الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاه كبينا عليك لك به عين فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيله من انا بالي ثم الي مرجعكم فانل بكم بما كنتم تعملون يا بني ان وَنَزَعْنَا حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْكُلُهَا الطَّيْرُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 وقد في مشيك ورجض من ينصت صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحنين